السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع المصطفى أندى العالمين عليه الصلاة والسلام وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ يمكن حبك في اللقاء السابق يعني أكدت على إن أي إنسان يريد أن تبقى سيارته حتى وإن مات لابد أن يكون له أصحاب ينشرون علمه وتعاليمه ودعوته من بعده وهذا ما كان مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي يمكن آثار تحرك إن احنا نبدأ بناداه مع الأصحاب لأنهم دول كانوا رمانة الميزان في حياة النبي طبعاً. واللي بلغوا العلم عنه صلى الله آه. عليه وسلم آه. احنا ما زلنا متواصلين مع نداء رسول الله مع أصحابه كنا توقفنا الحياء في موقف المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي الله عنهم عنهم أجمعين آه. آه. آه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا يعني بأذكر بعض المواقف لأنه طبعا لو استرسلنا إلى حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على مدى 23 سنة أعتقد أنه نحتاج إلى حلقات كثيرة جدا لكن إحنا بنذكر إيه يعني نتفن من آه يعني آه نداه وبحاول أجيب الأحاديث اللي فيها معنى الندى نعم اللي فيها معنى الندى يعني لأن الله عز وجل يقول واجعلنا من الماء كل شيء حي والندى من الماء نعم أوه فيعني الشيء اللي بي يمد في ندى رسول الله حياة نعم حياة يعني نعم. طبعا صلى الله عليه وسلم إمام البخاري روى حديثا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أصرع جنب هذا المنبر فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا وما بي إلا الجوع ولقد وقفت في طريقهم يوما يعني طريق اللي, اللي, إيه اللي في المدينة اللي كله بيطلع المسجد يمشي فيه يمشي وتتفرع منه بقى طرق الشوارع المدينة فهو أبو هريرة أحب يعني برضه حفاظا على ماء وجهه وكده وجائع فاحتال هذه الحيل قالوا لقد يقفت على طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي لا أسأله لا أسأله جهلا بها لا أنا عارفك كويس وعارف تقولها والكلام ده ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني يقول لي اتبعني تعال بس نتغدى بس ويعني نكمل كلام. كلامنا على الغداء مثلا تمام فيبقى هي كأن المسألة مشيت يعني اللي ال الذي أغرا بهريرة بهذا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان هكذا مع بهرير يسألوا يقول طب تعالى بس نتغدى بس وإحنا في البيت نكمل الكلام وتابع، فهو يظن المسألة إيه؟ كل... ما ما مجهز كذا، فقال ف يعني أجابني ومضى، تمام؟ مرعوا ما رأيت شيء منه لا, لا لا ما ما يعني ما انتفت إلى قولي أو نا. ما فطن إلى مراد أبي هريرة لأنه كان شيئا في قلبه يعني في قلب أبي هريرة، قال ثم مر عمره فسألته عن آيات من كتاب الله والنهل معي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني في رواية تانية في في في الموضعين إلا رجاء أن يشبعني طبعا تعلم يستتبعني يشبعني وربهم بعض بالذات قال فأجابني ومضى ولم يفعل حتى جاء أبو القاسم عليه الصلاة والسلام فنظر إلى وجهي وعرف ما بي فقال أبا هر إلحق بنا أول حاجة في حسن خلقه وانا دا عليه الصلاة والسلام أبا هر دي ليه الترخيم ترخيم ال ال الكونية أو ترخيم الاسم دا فيه إدلال تمام يعني مثلا ع عائشة يقولها يا عائش لما يحب يدلعها يعني أسامة يقولها يا أسيم ما احنا دلت محمد يولي ابو حميد محمد يولي ابو حميد محمد يولي ابو حميد مستويل يولي مستوى ابو يعني ايه مما يدل على سقوط الكلفة وان في نوع من الود والدفء الموجود يعني دفء المشاعر فأول شيء من حسن خلقه ونداء عليه الصلاة والسلام انه يكسر الشيء الذي اراد ابو هريرة ان يحجزه عن الصحابة وانه انه لا يريد ان يري قماء وجهه في انه يطلب أن يأكل نعم أخذ بالك إزاي زي مثلا ما ما يواحد صوته عالي يناديك فانت تجاوب عليه بصوت عالي برضه النفس انتبقت الصوت ده يدل على حسن خلق نعم يعني الأمير بيقول للشعبي كم عطاءك المفروض كم, كم عطائك واخدلك زي كم عطائك فالأمير غلط فالشعبي أم قال له ألفين مرضيش يقول له ألفان لو الصواب يقول له ألفان نعم. فالأمير لقط اللحن بتاعه وما لقطش لحن نفسه يعني غلطته اللي هو غلطها ماخدش ماخدش لكن خد غلطة... خده باله من غلطة الشعبي نعم. فقال ويحك هل قلت ألفان قال لحن الأمير فكرهت أن أحرب أي. عشان ما يبقاش بيتنطط عليه يعني نعم يعني هو غلط أم غلط عشان ده الجوية ده حسن خلق نعم تمام؟ عشان ما يبقاش بيتمعلم عليه نعم معتل زي؟ فلما قال له أبا يبقى كده ادى له مدى جسور الدفء بينه وبينه ابتداء عشان يسقط الذي خشي أبو هريط أن يظهره لبيبكنه عمر نعم هدي أول حاجة في حسن الخرطي عليه الصلاة والسلام ولداه يعني نعم. قال الحق بنا وابو هريرة ثبت عنه أنه كان كان يقول ما كنت أملأ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم والسلام إلا على ملء بطن وبرده على عائشة وابن عمر كانوا بينكروا عليه بعض الأحاديث يعني قال أنا كنت أمشي معه على ملء بطن فما كنتش بزيبه رايح يمين رايح شمال رايح في أي حتة بروح عشان أكل يعني ليه لأن هذا كان مصدر من رزق أبي هريرة فأبو هريرة مشي ورام دخلوا لأوا لبن في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من أين هذا اللبن؟ فطبعا ده شيء طبيعي إن أي رجل يتفقد شيء ما جابوش اللي ممكن يكون مسروق ممكن يكون ما ما يدخلش مثلا واحد فلاح زي حدثنا ولا بتاع الكلام ده يدخل الزريب إليه عشر جمايس مش بتوعه ولا بقرطين ثلاثة مجموعة يقول داخلوا في البيعة وخلصنا الكلام لا هو لازم يسأل دامنين ودامنين ودامنين والكلام ده نعم فما ف... <تصفيق> هذا أهده لك فلان فقال أبا هر الحق بأهل الصفة فدعوهم يشركوننا في هذا اللبن أهل الصفة العلماء قالوا إن كان بيوصلوا أحيانا يعني هم كانوا بيزيدوا وينقصوا بس كانوا بيوصلوا أحيانا إلى ربعمية ربعمائة آه ربعمائة واحد أهل الصفة يعني مثلا ممكن يكونوا من أول سبعين ثمانين لحد مثلا متين تلتمية يروحوا بره يطلعوا يسافروا بتاع نعم. الكلام ده المهم أنه كان العدد ما يقلش مسحاً ستين سبعين نعم قال أبو هرير فأحزنني ذلك وما يفعل أهل الصفة في هذا اللب ده زي ما بقوله في في الأمثال جيتها شمو كلته كل يعني أدوبت كل واحد باش يشمي شاما الطبقة هيخلط وأنا هموت من الجوع تمام قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد الله أكبر. هو ده بقى القوانين الكلام بقى اللي هو المفترض إلا هنحط تحته دوائر كتير جدا لكن معا. احنا بنامسه مسا رقيقا واحنا ماشيين يعني اللي زعل أبو هريرة حكتين الحاجة الأولى إن لبن أليل على أهل الصفة الحاجة الثانية أنني أسقيهم وساق القوم آخرهم شرب يميش إله حاجة طالما أنه لما يكن من طاعة رسول الله لابد على طول راح جاب أهل الصفة وقاعدوا كلهم وأمر أبا هريرة أن يسقيهم فيسقر في يد للرجل إلي إيه الإناء يشرب يشرب يشرب, يشرب وابا هريرة بص في الإناء إلا أنه ينزمه هو تمام؟ ياخد من ده ويدل ده ويأخد من ده ويدل ده المهم كلهم شربوا واللبنوا كما هو منقص بقى النبي وأبو هو خير بقى الاتنين قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتبسم ما هو عارف أبو ريه اللي يدور في عارف القصة كلها والكلام ده يعني من البداية من البداية طبعا فقال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت فقلت صدقت يا رسول الله قال أبا هر أقعد قال فقعدت قال أشرب قال فشربت قال أشرب اشرب اشرب اشرب, أشرب. أشرب. أشرب. فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا أنا جبت آخر خلاص فقال أرني الإناء وقد دقيت فضله فسم الله وشربها صلى, صلى الله عليه وسلم يبقى النهاردة مسألة الفطنة أن أفطن لأصحابه هو دل النبي عليه الصلاة والسلام ملك الصحابة به كان يفطن إليهم ويقرأ حاجتهم في وجوههم كانوا كالمرئة وده الله. يدل على عناية بالغة بأصحابه عليه الصلاة والسلام ويدل على وفاء منه بهم عليه الصلاة والسلام رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبيّنت المراد من المراد من في صحابي آخر اسمه زاهر كان دميم الوجه ما كانش جميل يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه يعني لما نروح في البادية كان زاهر كل ما يجي من البادية زي واحد جاي من الأرياف للمدينة يجيب بقى السامنة البلدي ويجيب العيش الراحة والمشعار فيه خيارات الريف يا والجبن وال والجبنة المش أذيك <تصفيق> دود واخدارك فيقوم أهل المدن يحتفوا بالإيه؟ بالحاجات دي يفرحوا بالسامنة البلدي والكلام ده الحاجات دي فكان زاهر يعمل كده وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يضحفه مما في البديل نعم. ونبي والنبي صلى الله عليه وسلم له مثلا ذهب إلى البديل الحقيقي يديله مما في في الحضر يعني نعم ففي يوم الآية النبي صلى الله عليه وسلم داخل السوق فوجد ايه زاهرا فأم جاي له من وراء كده من غير ما يحس وأم يغميه يغمي له نعم وجعل يقول من يشتري هذا العبد طبعا صوت النبي مميز عليه الصلاة والسلام وملمس يده مميز لا يخطيه أحد نعم لا يخطيه أحد زي الحين النعل بتاعه لا يخطيه أحد إطلاقا وقصة نعله لها قصة طريفة جدا وفريدة يعني نقول يمكن نقول. يمكن نقولها برضي شيخ نصر يمكن نقولها إن شاء الله يعني نعم. في في. فالمهم إنه كما قال أنس ما مسدت ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى الله ولا شممت ولا مسك ولا عطر أطيب من ريحيه عليه الصلاة والسلام وكان يعرفوا الشارع اللي ميش فيه من العطر اللي, اللي مال الشارع عليه الصلاة والسلام فطبعا أول مذاهر سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد قال فجعل زاهر الراوي يعني يقول لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا عايز تبعني مش هسوحا للمين هاشتريين سوء, سوء نايم بقى سوء نايم وكده قال له لا ولكنك عند الله ربيح كلمة هز كلمة هز الواحد يعني كيف كانت عاملهم أصحابه البساطة ابتهته عليه الصلاة والسلام لما يجي يغمي صاحب من أصحابه في ناس كثيرين يعني قد تبلغ بهم الحشمة أنه لا يفعل هذا مطلقا ويرى أن ده في تقليل من الحشمة ويخذوا علي ودلد الرجليه ومش عارف يعمل إيه الكلام ده لا يعني لما يكون هو ده بقى إلا نقدر أقول أنه ملكهم صلى الله عليه وسلم عريسة السلام يعني لما تضم دي إلى أني رأيت مرأة تملكهم وتشعر كيف يملك المرء غيره لا يملك المرء غيره ولا يسترقه إلا بالإحسان إليه وأن يكون حسن الخلق معه وليس الإحسان معناه مال فقط يا شيخنا لا لا لا الناس بتتخيل يعني أحسن أن الناس تستعبوا قيل و... لأعرابيين في ما هو الاحسان بكلام الناس يعني قال كف الاذى وبذل الندى اهو ده ده في المعنى شوف الأذى الندى. يعني واحد اساء الي قمت بعتله هديه ده, ده, ده موقفه يبقى ايه يعني لو لو, لو حاجة زي كده فالنبي عليه والسلام كان مع أصحابي هكذا يعني عندنا حديث جابر رضي الله عنه طبعا جابر له مع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وأقاصيص ده تحتاج إلى حلقة بفردة ولكن أنا عايز أقول إجمالا حديث جابري بن عبد الله في الصحيحين اللي هو في حفر الخندق وبيحفر الخندق جابري بن عبد الله يقول كنا نحفر الخندق وظلنا أن ثلاثة أيام لا نذوق فيها ذواقاً. فيش لؤمة كله. في ثلاثة أيام. حتى اعترضتني كدية عظيمة صخرات كبيرة لا تعمل فيها المعاول. مش عارفين كسروه. من اللي كسرها؟ النبي نعم. عليه الصلاة والسلام. زي ما علي ابن أبي طالب يقول كان إذا حمر البأس احتمينا بالنبي. عليه الصلاة والسلام. والسلام. فكان هو آخر باب يعني في كل حاكة. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جابر قال ويربط. الحجر على بطنه من الجوع شن يستطيع أن يقيم صلبة قلت يا رسول الله صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول قال فقام أعرف في وجهي الجوع وأمسك بالمعول وقال بسم الله قال فضربها فجعلها كثيبا أهيا رمل خلها رمل يعني نعم. فإجابة استاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت رح لمراته قال له لقد رأيت شيئا المالي عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام هو ده بقى اللي كان ملكه من النبي هو لا آآ الظبت كده يعني أولا جابر جائع لم يشعر بجوعه في مقابل جوع النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. قال رأيت شيئا ما عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي رأي من وجائع بيقول ذغللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا هو صوت كمان يعني شوف الحب بلغ عندك إيه قالت عندي شاه صغير وصاع من شعير قال طب اذبحي الشاه وإعجني على مجيب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له لا تفضحني برسول الله ومن معه المسألة كلها ده على يعني هده حتة معزة صغيرة وصاع من شعير فاذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه في ودنه كده إن إحنا عندنا حاجة على قد كده تعال أنت ونفرين ثلاثة إليه فرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وموشوش وفيدنه برده وهمس إليه وقال له كذا كذا كذا قال فلم يرعني ويفجأني إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له للخندق يا أهل الخندق هلوموا وقد صنع لكم جابر وطعاما قال فأدرك من الحياء ما لا أعلامه إلا الله هيجيكله إيه؟ قال له بس اذهب لا تضع البرمة اللحم يعني على النار حتى أجيه ولا تخبزه حتى أجيه لما إمرأة جابر شافت بقى الجيش العرم رم جاي قلت له بك وبك أوه. يعني <تصفيق> بالضبط كده وانا منبه عليك وانا لك نسر إليه بالزبط. إن المساء على الأد قال قلت الذي أمرتني به قالت رسول الله أعلم صلى الله عليه قال آه. فسرت عني برضو لما يكون جاي تلاتين أكبرين واحد يكلوا وانت عامل حسابي النفرين اتنين شيء محرج, يعني, شيء محرج يعني يكلوا ايه وكده قال أين برباتكم جاء فبصق فيها وبارك أين عجينكم؟ جئ به فبصق فيه وبارك حطوا البرم على النار اخبزوا يقول جابر في آخر الحديث كما في صحيح البخاري وغيره فأقسموا بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوا وكانوا ألف رجل وإن آه نعم وإن اللحم على البرمة كما هو وإن العجين لا يخبزوا كما هو لما يكون واحد قائد لا لا يعرف أصحابه يحفرون الخندق وهو في سبيل الله ما يقدرش ياكل لؤمة من غيرهم وخدرك وينادي عليهم جميعا وكانوا ألف رجل ويقول لهم هل أم قد صنع لكم جابر طعاما يعني إذا حط مزية لجابر مع أن جابر ابن عبد الله الأنصاري إنما قال له إنت واثنين ثلاثة فعمم معروف جابر أمام الناس جميعا وجعله في عداد الكرماء وأن عزم الخندق كله مع إن القصة كلها بتاعة نفرين ثلاثة نعم. فشوف يعني كيف أسدى لجابر جميلا وجمل جابراً في أعين وفي نفس الوقت لم ينفرد بطعام هو واثنين ثلاثة من أصحابه نعم. الخلص ويترك هذا العدد نعم. نعم. مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يملك قلوب أصحابه بهذا الإحسان نواصل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله